بسم الله الرحمن الرحيم نظم مثلث قطرب لسديد الدين عبد الوهاب بن الحسن المهلبي البهنسي المتوفى سنة 85 و هجرية رحمه الله تعالى مع شرحه لمحمد بن علي بن إبراهيم بن زريق المتوفى سنة 77 و هجرية رحمه الله تعالى يا مولعا بالغضب والهجر والتجنب حبك قد برحب في جده واللعب إن دموعي غمر وليس عندي غمر فقلت يا ذا الغمر أقصر عن التعتب بالفتح ماء كثرا والكسر حقد سترا والضم شخص مادرا شيئا ولم يجربي بدا وحيا بالسلام رمى عذولي بالسلام أشار نحوي بالسلام بكفه المخضب بالفتح لفظ المبتدي والكسر صخر الجلمدي والضم عرق في اليد قد جاء في قول النبي تيم قلبي بالكلام وفي الحشى منه كلام فصرت في أرض كلام لكي أنال مطلبي بالفتح قول يفهم والكسر جرح مؤلم والضم أرض تبرم لشدة التصلبي شبت بأرض حرة معروفة بالحرة فقلت يا ابن الحرة ارث لما قد حلبي بالفتح للحدارة، والكسر للحرارة والضم للمختارة من النساء الحجبي جدف الأديم حلم وما بقي لي حلم ولا لي حلم مذغبت يا معذبي بالفتح جلد نقب والكسر عفو الأدب والضم في النوم هبى حلم كثير الكذب حمدت يوم السبت إذ جاء محذ السبت على نبات السبت في المهمه المستصعب بالفتح يوم وإذا كسرته فهو الحذا والضم نبت وغذا إذا نشى للرب ربي خدد في يوم سهام قلبي بأمثال السهام كالشمس ترمي بالسهام بضوئها واللهب بالفتح حر قويا والكسر سهم رميا والضم نور وضيا للشمس عند المغرب دعوت ربي دعوة لما اتى بالدعوى فقلت عندي دعوة إن زرتني في رجب بالفتح لله دعا والكسر في الاصل الدعا والضم شيء صنعا للأكل عند الطرب دلفت نحو الشرب ولم أذد عن شرب فانقلبوا بالشرب ولم يخافوا غضبي بالفتح جمع الشرب والكسر ماء شرب والضم ماء العنب عند حضور العنب رام سلوك الخرق مع الظريف الخرق إن بيان الخرق منه ركوب السبسبي بالفتح أرض واسعة والكسر كف هامعة والضم شخص ما معه شيء من التادب زاد كثيرا في اللحى من بعد تقشير اللحى لما راى شيبل لحا أصرم حبل السبب بالفتح قول العذلي والكسر لحي الرجل والضم شعرات تلي لحي الفتى والأشيب طارحني بالقسط ولم يزن بالقسط في فيه عرف القسط والعنبر المطيب بالفتح جور في القضاء والكسر عدل يرتضى والضم عود قبضا رخاوة للعصب الضبي ذكي العرف وآخذ بالعرف وآمر بالعرف سام الرفيع الرتب بالفتح عرف طيب والكسر صبر يندب والضم قول يجب عند ارتكاب الريب كأنني في لمة مذشاب شعر اللمة وما بقي لي لمة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 ملت دموعي حجري وقل فيه حجري لو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي بالفتح صدر الأزري والكسر عقل البشر والضم اسم قد قري لابن حجر العربي ناول برد السقط من فيه عين السقط فلا حرمي السقط وميضه كالشهب بالفتح ثلج وبرد والكسر نار من زند والسقط بالضم الولد قبل تمام الإراب صاحبني في صرتي في ليلة ذي صرتي وما بقي في صرتي خردلة من ذهبي بالفتح جمع الوفد والكسر كثر البرد والضم صر النقد في ثوبه بالهدب ضمنته نبت الكلا بالحفظ مني والكلا فشج قلبي والكلا عمدا ولم يراقبي بالفتح نبت للكلا والكسر حفظ للولا والضم جمع للكلى من كل حي ذي أبي عال رفيع الجدي أفعاله بالجدي الفيته بالجدي المعطل المخرب بفتحها أبو الأبي والكسر ضد اللعب والضم بعض القلوب كان لبعض العرب غنا وغنته الجوار بالقرب مني والجوار فاستمعوا صوت الجوار ثم انثنوا بالطرب بالفتح جمع جارية والكسر جار دارية والضم صوت الداعية بويلها والحرب دياره قد عمرت ونفسه قد عمرت وأرضه قد عمرت من بعد رسم خرب بالفتح فيه سكن وكسرها نال الغنى والضم مهما امعنا في حرصه المجرب قولوا لأطيار الحمام يبكينني حتى الحمام أما ترى يبن الحمام ما في الهوى من كرب بالفتح طير يهدر والكسر موت يقدر والضم شخص يذكر بالاسم لا باللقب سارم جدا في الملا وأبحر الشوق ملا ولبسه لين الملا فقلت يا للعجب بالفتح جمع البشر والكسر ملء الابحر والضم ثوب العبقري مرصع بالذهب شاكلني بالشكل تيمني بالشكل وغلني بالشكل في حبه وحربي بالفتح مثل المثل والكسر حسن الدل والضم قيد البغل خوفا من التوثب هذه علامة الرقاق فانظر إلى أهل الرقاق هل نطقوا بعد الرقاق بالصدق أم بالكذب بالفتح رمل متصل والكسر خبز قد أكل والضم أرض تنفصل على أمان النصب وجدته كالقمة في جبل ذي قمة مطرحا كالقمة قلت له احفظ مذهبي بفتح أخذ الناس والكسر أعلى الراس والضم للإنكاس من المكان الخربي لا تركنا للصلي ولا تفق بالصلي واحذر طعام الصلي وانهض نهوض المحتبي صوت الحديد صرصرا وحية إن كسرا والماء إن تغيرا بضمها لم يشربي يسفر عن عيني طلا ووجنة تحكي الطلا وجيده من الطلا أغيد لم يحتجب بالفتح أولاد الضبا والكسر خمر شربا والضم جيد ضربا في حسنه جيد الظبي اتيته وهو لقى فبشلي لي عند اللقى وقال أطعمني لقى فذاك أقصى أربي بالفتح كنس المنزل والكسر للحرب قلي والضم ماء العسل عقدته باللهب صاحبني وهو رشا كصحبة الدلو الرشا حاشاه من أخذ الرشا في الحكم أو من ريب بالفتح للغزال والكسر للحبال والضم بذل المال للحاكم المستكلب الريق منه كالزجاج ولحظه يحكي الزجاج والقلب منه كالزجاج واد سريع العطب بالفتح للقرنفلي والكسر زج الأسلي والضم ذات الشغل من الزجاج الحلب للضغ ألف منه ولا احتمال منه من كان فيه منه فليسترح بالهرب بفتحها للحية وكسرها للهبة وضمها للقوة وهو دليل الغلب فأما قلبي أما عند زوال الامه فاستمعوا يا أمة بربكم ما حلبي بالفتح شج الراس والكسر ضد الباس والضم جمع الناس من عجم أو عربي والرث ضعفي بالقرى منها معان بالقرى وذاك في غير القرى فكيف عند العربي بالفتح ظهر الوهدي والكسر طعم الوفدي والضم جمع البلد كمكة أو يثربي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 والكسر صفر ذوبا والضم عود جلبا من عدن في المركب لما رايت دله وهجره ومطله رثيت من حبي له مثلثا لقطربي وابن زريق نظم شرحا لما تقدم فربما ترحم عليه اهل الادب اديت فيه واجبي في خدمة المخالب احمد ذي المواهب وذ النجار الطيب من جاءه وامله ينال منه امله يسعد من قد وصل من أهل علم الادب إما ببحث بحث أو اختراء احدث في شرح ذي المثلث بنظمه المهذب مصليا مسلما على النبي كلما رقرق برق أو همى بالودق مزن السحب